قالت لهم رسولهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نت يكون بسلطان إلا من الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد غدا ناس ظلما ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولنا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن ل نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فوحي لي ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابَهُ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمَ ويسقى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 مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرمادر اشتدت بي الضيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد